يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإي يريد خيانتك فقد خال الله من قبل فأمكنا منهم والله عليم حكيم.